وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ مِن لَّكَرَا وَالْأُنثَىٰ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِم نَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا وَسَمُودَ سَمَاءَ أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَ تَأَهْوَى فَعَشَّاهَا مَا وَشَّى هَذِي أَيُّ آلَاءِ رَبِّكَ الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساندون فاسجدوا لله وعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم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 تولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء مكروه